ما حكم سحب الدم لعمل بعض الفحوصات للداء الصائم أو التبرع كون الدم يخرج من الجسد هذا ليس من المفطرات كون الدم يخرج من الجسد والعلماء في السابق اختلفوا في مسألة مشهورة هذه المسألة هي حكم الحجامة للصائم لأن الحجامة اخرج دم. يخرج دم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجلين أحدهما حاجم وآخر محجوم فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فأخذ بعض علماءك وعلماء الحنابلة رحمهم الله أن الحاجم والمحجوم يفطران ويرى جمهور العلماء وهذا هو القول الراجح الأقرب أن الفطر بالحجام منسوخ بدليل ما صح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وجاء في حديث انس اول ما كرهت الحجامه للصائم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اثنين الى اخر الحديث قال ثم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم ثم رخص بعد هذا الدليل ان هذا الحكم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحجامه لا تفطر وبالتالي نقول من تبرع بالدم وهو في نهار رمضان صائم لا يفطر ومن عمل التحليل الدم سحب الدم فانه لا يفطر على القول الراجح